يا هي سيدي انا قدام الناس نوز مشتاق والهين محاصرنا لا اليوم اللي هغاوي عملاجا عوضتهم قال لا تايد عم تدحب بشيء وطاقه يا عنك ما والله وذك داو فاجا ولاتك لست ما تلا هذاك بالراس شو هاك الجاي زهدنا بالعتاق والنبعع عشقك عشاق ثلاثه بالنيهت ليام ما جت ما جت والله غير جرح وجرح بداخل القلب رحمه ا سلا د بنساه تقلاع عذى ما سلوى صد شواقا يا هيذ ا جانا قدام الناس القلب مشتاق <تصفيق> والهنين المحط ما يال قام اللي ها قاوي جاري راض تحب شي ود طاقه يا عنك ما عاد فيك الحظ الله يوفقك وفاجا وراتك اللي ما تلا هدفك في شوها جاهي جهدي يام طول بعشكي تعشاقا جمال لا تدنينا عزت ليام ما جت مع راعي الناقة عمر الدهر دروج جواب ديابه للغاز بعماق اتلاده من ساعه قلعهم اجي ما سلوا صد جوقا يا هيف نادى نجد قناس القود مشتاقا والهنين حاطها لهالجو اللي ها قوي عملها சொந்தம் காறலை டயராம் ஜதحب شيئنا الطاقة يا عنك ما عاد فيك <تصفيق> கம்மா ஜ மேம் داه للقلب زعماقه ثلاثه بنصاف قلاع عجمه سل وصف شواقه يا هيف نادانا قدام الناسير القوز مشتاقه والهيل الحاصره لها القوب قال لها قوي علمنا عوضتهم كل عتايه يا عنك ما ما عاد الله من சு اسمع راعي الناقه عمر اللهم جره وجهي ربي داخل القلب وعماجه ثلاثه بنساه تقالوا عذمه الثل وسط شواقا يا هيف دعانا قدام خلنا سير القوز المشتاق خلنا سير القوز المشتاق